ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا, وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقال لهم نبيئهم ان انات ملكه ايات أن ياتيكم, أن ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه, وبقية مما ترك آل موسى وآله تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم وإن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر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 قالوا لا طاقه لنا اليوم قالوا لا لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله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 فأفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا, وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآته الله الملك وأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دِفاعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ لَأَفْسَدَتِلَمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَفْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ